مرمله الا يبقى من سهامك شيء ارمي بواحد منها سافعل ماذا تفعل يا حرمله ارمي Kifra bin wilade, utlabit yabni şehade, adabu limme cawade, utlabit yabni şehade, utlabit yabni şehade, يا ابني يا عبد الله شو احكي يا بتايه توحيلي يا لماني والدني بقتل سجايه منيتك هي اللي علي وفي حين تغاية تمشي قدامي واشوفها يعطي في البيع في الهداية وروحتي سلامها والسهم ضيع حلمها روح تيخفى hmm! وفتين سلامها والسهم ضيع حلمها ومن خضى بدأناك الهادة وطلبي تيبني شهادة بعدك يبثو طلابيت <تلعب> يبني شهادة فاد <تلعب> بولي ما جوادة وطلابيت يبني شهادة وطلابيت <تلعب> يبني شهادة ما نسيت وتقدر انت سكتي طي في احلى حالي ادفن بس مدامي يا وضيع في اهدى حالي والمهات كل ساع وادري القى يا ابن خالي Nacaniqla bishi sabre Shma timur bih illayali Shma timur bih illayali Ufagida bilhae muladhae Shhturjabildinyae ushaadhae فقد ذا في هملاتها شتر جبل دن يا سعادتها والحزن اصبح وضح وسعده وطلبيت يا بي شهاده وطلبيت يا ابن الشهاده баде кифтоил ولادات утлаб итиб яфи шаҳадат баде булимма жовада утлаб итиб яфи шаҳадат خالي أولادي مكانا علي قيل لون أصفا الحزين أقبل علي نلتعى بها العنتفا نلتعى شان سدمنا غير كسمه والقلب صوت كشخه وين هضيت لي الحقيقه الوحده يالماتو حكى يا ابني يا عبد بعدك يا وضيع اتهنا ما هدا يا ابني يا عبد الله يا وضيع اتهنا ما هداك والقلب فاقد ودادك وتلاويت في شهاده و القلوب باقي دوداده وطلبت يبني شهاده بعد اكيب خبري الولاده جوادا و مطبيت يا شهاده و تحمل اصاف الهواء شم را احيك موعذيره تصرخي وقلتي كربلاء قرور مصير الوال ضلب لا مناسر يلردت باح نصير صر خواهاتي ومدامي للحرق تديره للحرب تاك تديره والشهاده انت اللي رديتها امك وحيده عيثتها انت اللي وماكي وحيدة عثيتها والفرح ذا دا الأورا دا وطلبت يهديل شهادة وطلبت يهديل شهادة بعدكي وطلبي ديابي شهادة وعد pulumi ما كان على والة الصوتية, الصوتية الصوتية علي المجد المجدي وخالد الحشام الحام لابط ابني